بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث فيهم مني رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل في ضلال مبين منهم لمن لا يلحقو بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار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 فَيُنَذِرُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا, فاسعوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ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 إليها وتركوك قائما قلنا عند الله خير قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير رازق